طلع البدر علينا من ثنيات الودا وجب الشكر علينا ما دعا للهدا دا أيها المبعوث فينا جئت جئت شرفت المدينة مرحباً يا خير قال طلع البدر علينا من ثنيات الودا وجب الشكر علينا ما دعا شرق النور علينا وتجلى بالجمال يغمر الكل ارحبا اذكر رجال قال على العبادوا علينا من ثنيات الودا وجب الشكر علينا ما دعا للهدا جئت شرفت لب مرحبا مين كل قلب لك تتلى بالجلال طلع. جلال خلق قادرا يا إيمان